اذا استوقفت بالدم من الاجداد شحرا يملا الفان وعافر بالدرق شاكوا الويل شو أشرمت وفوق أنزكيه ففيه عسل ناعر توقيت هذه كرملا أم أمس والغد على من حارها أم حاد على من حاريا حار أم جاد طولا <تصفيق> سياج للفطى دهر وعربان وبوستان جمالي منفذ لك يا كربل أحديت قلبي وفي عماق حوض المؤمن منها اشتغتف بالتنى العيت ناهات من الأحدى قشقاً من يملأ الخال وعافير بالطرق وجهك والشوق حنين العرض بالآجه دوانا أشوق الله في البططاء الزكية ففيه عسل البحر تواصل فهذه كربلا كل أمس والغد على من حارها من جاد التونس سياج إن صطاد نهر وأربات وبوستان جمقي مناطا جكيا <تصفيق> كان ضلقه <بلغة> أهديت قلبي <تصفيق> وفي أعماقه الأطف المؤذى <تصفيق> سيارى جون إن صدأ أحر <وبوستان> في يا كربلا اديت قلبي وفي اعماقي كل آآ آآ آآ آآ يا شعري ونحرك نحي وعيك فبحعين خلى عليك الله يا قبحى الشهيري سوق إليه سوق بمع الوليدي هكي يميني صارماً هكي سمالي رايةً وهكي نحي سمعةً ما لرايده وهك نهر شمعة البوط صعيد هك سلام واله في عيني كل ملتهب وروح كل معادب أن تعبأ بالريح أن تصفي يا كربلاء يا حلم يا كربلاء يا حلم والتشديد الثاني دي انتكي اراصد الهوات تر بسرعه والا موت العز ينبح الاسود هذا كربلا عيناك شخي وقصيدي ونحركي نحري وعيد تبحي عيدي يا كربلا عيناك شخي وقصيدي ونحركي نحري وعيد تبحي عيدي صل عليك الله يا يقوح الشهيدي سوق إليك سوق ضم الوليد حكي أمي لصارنا حكي شمال لراجل وحكي نحري سم عبد الطاقة صعيد حكي سلاما والدي حني كلمة التهذ وروحك المعذب انتبه الريح افحص الرعد Jag er ved dig, jeg er med dig. Jeg er ved dig, er med er وكلهم كالسلسلة وأبو القلبي إذا أضاع المفلة تختاري الأحلى أصحانه فترى قسرين فيه يومها لا شغل الناس قد عادوا وأبو سيري لا كده يوم خلص شغله لا فجميع الناس وعبا تكون فيه كل قتلها أعاب في دمة من كريمين ومن قاسين من أبيين سجح قيم علي من رضيعين ومن طفلتي أقل فضلي إذا غطار عند النازلة تحتاري الأحياء صحة فترى أجريل في يومها لا سغل فجميع الناس قد بطات لما شاء فالجمه لما شاء إنجل Lække l'me, lække l'hul. Mæt bæs sæt, død bæl hæsere. Hæ, hæ, søv, hæ, søv, hæ,